ربكم عظيم وإلّا أثنا رَبُّكُمْ لئن شكرتم لازيدا لكم ولئن كفرت إن عذاب لا شديدا وقول موسى إن تكفروا أنتم وما في الأرض جميعا فَإِن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 بادي وما كان لنا أن يأتيك بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما أذينونا وعلى الله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 زقناهم سرو على نيت من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل، الله الذي خلق السماء.